وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحْلَكَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَاهُ إِلَّا الَّذِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَإِنْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا ضَيَاقَةً كَبِيرَا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 لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسن كن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفجز من استطعت منه